ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نَسِيَ قَبِلَ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ الضَّالِّينَ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الآخرة ويرجو رحمة ربه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 وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب